ملائكة جزدانيون وبشر سمايون في دير مير قريوس شهر <تصفيق> تمر تهليل وتسبح ربوات من قديسين نراهم يحنى الحبيب انبابولا وانبا وانتونيوس بابا كيرلوس وامير قريوس انبابا خميوس وماري مرقوس شهر طمف ايريني وطمف في صحبتهم محلها وهي وسطهم تسبح معهم شهر طمف ايريني ولما رأى يسوع الذي دعاها فرحة برؤياها وكل لها بيت تيجان فزادت بالعنور بهجة وجمال فرحتي قلبي يا مباركتابي ادخولي الى مجدير شيرتا يا احباب على كل مثال ندرى في هذا الزمان شيرتا مفقريني فبزال الجائع مرشد للتائه تعطي رجال الخاطئ فرحة للحزين ميناء آل للغريب بسماء للكائم أختي للفقير على مثال يسوع المسيح وأم لكل يتيم شهر تماغير على صورة رباها في احتمالها وصبراها من هنا كانت عظمتها عملاقة في الايمان الصخر مثل الجبل مهما اشتدت لا حزن. سعسي والانجل سراجا لها موعد مع سيار القديسين تعشاق التسبيح تشدو كالطير الجامل ترفرف على الحضرين بسيطك الأطفال عك الحمام حكمة قديم الأيام تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين الكل يقولون يا إله طمفئرين يعين أجمع आगे हैं मरेती बाँ अरसे नोस आज एक्से हैं तामा वेरी निती en TV en TV